بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فأذي قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ بالفداء إسماعيل بن كثير قرشي رحمه الله تعالى أقرأه على شيخ نبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين وفي الدرس الثامن بعد الأربعمائة وفي تفسير قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا قال المصنف رحمه الله هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام وهو والد عرب الحجاز كلهم بأنه كان صادق الوعد قال ابن جريج لم يعد ربه عدة إلا أنجزها يعني ملتزم قط عبادة بنذر إلا قام بها ووفاها حقها وقال ابن جريل حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال أخضرني عمر بن الحارث أن سهل ابن عقيل حدثه أن إسماعيل النبي عليه السلام وعد رجلا مكانا أن يأتيه فجاء ونسي الرجل فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغد فقال ما برحت منها هنا قال لا قال إني نسيت قال لم أكن لأبرح حتى تأتيني فلذلك كان صادق الوعد وقال سفيان الثوري بلغني أنه أقام في ذلك المكان ينتظره حولا حتى جاءه وقال ابن شوذب بلغني أنه اتخذ ذلك الموضع سكنا وقد روى أبو داود في سننه وأبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي في كتابه مكارم الأخلاق من طريق إبراهيم بن طهمان عن عبد الله بن ميسرة عن عبد الكيل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد عن عبد الله بن ميسرة الصواب بديل بديل بن ميسرة كما قال شيخنا سلمه الله الشعب ماذا؟ بديل نعم ماذا الصواب عن بديل بن ميسرة نعم عن بديل بن ميسرة عن عبد الكريم يعني ابن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث فبقيت له على بقية فوعدته أن أتيه بها في مكانه ذلك قال فنسيت يومي والغد فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه ذلك فقال لي يا فتى لقد شققت علي انا ها هنا منذ ثلاث انتظرك لفظ الخرائطي وساق اثارا حسنة في ذلك ورواه ابن منده ابو عبد الله هذا الحديث ضعيف مرويه على عبد الكريم بن عبد الله وهو مجهول والمتن فيه نكارة فانتظر الإنسان إذا وعده بوعد ينتظره ثلاثة أيام أو ينتظره يوما كاملا هذا بعيد بعيد نعم أو ينتظره سنة هذا بعيد جدا نعم نعم ورواه ابن منبهن أبو عبد الله في كتاب معرفة الصحابة بإسناده عن إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الكريم به نعم عبد الكريم قال الشيخنا عبد الكريم هذا مجهول فالحديث ضعيف لا يصح نعم ننظر حمزة موجود صافج نعم طيب هاتي يا نبيل تعالي هاتي الكتب قرأت وكتب التخليم وقال بعضهم إنما قيل له صادق الوعد لأنه قال لأبيه ستجدني إن شاء الله من الصابرين فصدق في ذلك فصدق الوعد من الصفات الحميدة كما أن خلفه من الصفات الذميمة قال الله تعالى من صفات المنافقين خلف الوعدة يعني النفاق العملي لا يخرج من الملة ولكن صاحبه على خطر عظيم خلاف الوعد وهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله كثير الآن خصوصا في المعاملات المالية قل أن تجد رجلا صادقا في المعاملات المالية وكما قال حذيفا رضي الله عنه حتى يقال في بني فلان رجل أمين يكون عليه دين ويأتي موعد الدين ويمر يوم ويومين وثلاثة وعشرة وشهر وشهرين وسنة وسنتان شهر وشهران وسنة وسنتان وكانه ليس عنده شيء وهذا أمر خطير هذا من صفات المنافقين من صفات المنافق أنه يخلف الوعد وإذا أتوا من خان أن يخون الأمانة يخون العهد ويخون الوعد وريه ابو الله <تصفيق> قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد أخلف وإذا واذا من خان ولما كانت هذه صفات المنافقين كانت تلبس بضدها وفي الواية وإذا خاصم فجر فوإذا عاهد غدر هذه المنافق أربعة فإذا خاصم فجر إذا خاصم أخاه المسلم يفجر في القصومة يقول عنه ما لم يقع ويكذب وإذا عاهد غدر لا يكون أمينا في العهد لا يوفي والله جل وعلا قال وإما تخافن من قوم من الكفار فانبذ إليهم عهدهم على سواء أعلمهم أنك نبذت العهد وتركت العهد ولا تقاتلهم بغته وبينك وبينهم عهد لابد أن تخبرهم أن العهد خد انقضى وانتهى مع الكافر كيف مع المسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم وروح هذا الرجل رجل في العبادة الصلاه والصوم والحج يحج كل سنه ويعتمر كل سنه ويكذب ويغش في المعاملات والبيع والشراء ولا يغبن الناس ولما كانت هذه صفات المنافقين كانت تلبس بضدها من صفات المؤمنين ولهذا اسنى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد أيضا لا يعد أحدا شيئا إلا وفى له به وقد أثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينبا زينب فقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليفة هذا الصحيح من حدث المصور ابن مخامة رضي الله عنه ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليفة أبو بكر الصديق من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتني أنجز له فجاءه جابر بن عبد الله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا يعني من الأكفيه فلما جاء مال البحرين أمر الصديق جابرا فغرف بيديه من المال ثم أمره بعده فإذا هو خمسمائة درهم فأعطاه مثليها معها يعني قال شيخنا أعطاه ألفا درهم في ثلاث حفنات كل حفنة خمسمائة كل حفنة خمسمائة إنجازا لعدة النبي صلى الله عليه وسلم نعم تكرم نعم وقوله وكان رسولا نبيا في هذا دلاله على شرف اسماعيل على اخيه اسحاق لانه انما وصف بالنبوة فقط واسماعيل وصف بالنبوة والرساله وقد ثبت في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله اصطفى من ولد ابراهيم وذكر تمام الحديث فدل على صحه ما قلناه no. وقوله وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا هذا أيضا من الثناء الجميل والصفة الحميدة والخلة السليدة الخلة الشعب الخلة الصعب الخلة قال شيطن الخلة هي الخصلة أما الخلة فهي نهاية المحبة الخلة بالفتح الخصلة يعني وصفها أما الخله فهي نهاية المحبة وإن الله اتخذني خليلا يعني نهاية المحبة <تصفيق> نعم لعلك سوفيان انظر أولي محمد طيف واحد منك ينظر القاموس قاموس المحيط خلة وخلة نعم <تصفيق> وهذا هذا أيضا من الثناء الجميل والصفة الحميدة والخلة السديدة حيث كان مسابرا على طاعة ربه آمرا بها لأهله كما قال تعالى لرسوله هكذا آمرا بها أهله ولا لأهله في الشعب ها؟ في نسخة أهله نعم كما قال تعالى لرسوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاغ شداد أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وإيقظ امراته فإن أبت نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وإيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء أخرجه أبو داود وابن ماجة وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصلى يا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات قواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واللغب له فصلى ركعتين لا يلزم أن يكون جميعا ولا يكون جماعة الحديث فصلى يا جميعا ليس جماعة فلا يشرع الاستمرار على صلاة الجماعة في صلاة النوافل طوال السنة لكن لو فعل احيانا يجوز لسيما ان كان على غير قصد كما في قصة حذيفة وعبد الله بن سعود لما صلى كل منهما خلف النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن سعود هانت بأمر سوء لما افتتح الرسول الله السنة من البقرة قال يركع عند الماء فاستمر الى ان انتهى من صورة البقرة ثم افتتح النساء فقلت يقرأ عند الماء يهرق عند الماء فختم النساء ثم افتتح آل عمران فقلت يهرق عند الماء فختم آل عمران قال يقول مسلم فهنا تبقى أمر وما هو قال أن يجلس وادع النبي عليه الصلاة والسلام يعني يجلس والنسلم واقف في صلاة رضي الله عنه وارضاه <تصفيق> <تصفيق> قال تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا ما يفعله بعض الجماعات كجماعة الإخوان في يوم رأس السنة المدية يجتمعون جميعا في مستوى الجمهورية ويصلون جماعة من البدع المنكرة تحديد يوم معين بعبادة معينة على صفة معينة لم يرد بها الشر هذا هو البدع هذه هي البدع أصلا أو يقول هنفتر يوم مع بعض ونصلي قيام الليل مع بعض لا لا يجوز هذا لكن أحيانا لو كان الرجل صلي وجاءت امرأته, امرأته فصلت بصلاته يجوز أما من يتفق كل ليل يصلوا جماعة لا فصلي جميعا لا جماعة لا. قال المصنف رحمه الله وهذا ذكر إدريس عليه السلام بالثناء عليه بأنه كان صديقا نبيا وأن الله رفعه مكانا عليا قال شيخنا حفظه الله إسماعيل وصفه الله تعالى بأنه رسول النبي ووصف إدريس عليه الصلاة والسلام بأنه صديق النبي فدل على تفضيل تخضير من؟ إسماعيل على إدريس عليهما الصلاة والسلام وذلك تفضيل إسماعيل على أخيه إسحق نعيد مرة أخرى إسماعيل وصفه الله تعالى بأنه رسول النبي ووصف إدريس عليه الصلاة والسلام بأنه صديق النبي فدل على تفضيل إسماعيل على إدريس عليهم الصلاة والسلام وكذلك تفضيل إسماعيل على أخيه إسحاق لنسيات ذات الصديقية دون ذات أنه وعلى قال تعالى فؤلئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين وشهداء والصالحين وحسن هولئك رفيقا فيدل على ان النبوه أعلى من الصدقية والرساله اعلى من الصديقيه نعم نعم نعم نعم في لكن نسخه بالرساله ايضا قال رحمه الله وقد تقدم في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به في ليلة الاسراء وهو في السماء الرابعة وقد روى ابن جرير الها هنا اثرا غريبا عجيبا فقال حدثني يونس بن عبد الاعلى قال انبأنا ابن وهب قال اخبرني جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن بن شمر. شمر بن عطية شمر بن عطية عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر فقال له ما قول الله عز وجل لإدريس ورفعناه مكانا عليا فقال كعب أما إدريس فإن الله أوحى إليه أني أرفع لك كل يوم مثل أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني آدم فأحب أن يزداد عمل فأحب أن يزداد عملا فأتاه خليل له من الملائكة فقال إن الله أوحى إلي كذا وكذا فكلم لي ملك الموت فليؤخرني حتى أزداد عملا فحمله بين جناحيه حتى صعد به إلى السماء فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملك الموت منحدرا أكلم ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس فقال وأين إدريس فقال هو ذا على ظهري قال ملك الموت فالعجب بحثت وقيل لي اقبض روح إدريس في السماء الرابعة فجعلت أقول لا يعتمد عليه. قال شيخنا على قوله اقبض روح إدريس في السماء الرابعة لا يعتمد عليه إلا بخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فجعلت أقول كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض فقبض روحه هناك فذلك قول الله ورفعناه مكانا عليا قال المصنف هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات وفي بعضه نكارة والله أعلم وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أنه سأل كعبا فذكر نحو ما تقدم غير أنه قال لذلك الملك هل لك أن تسأله يعني ملك الموت كم بقي من أجلي لكي أزداد من العمل وذكر باقيه وفيه أنه لما سأله عما بقي من أجله قال لا أدري حتى أنظر ثم نظر قال إنك تسألني عن رجل ما بقي من عمره إلا طرفة عين فنظر الملك تحت جناحه إلى إدريس فإذا هو قد قوبض عليه السلام وهو لا يشعر به ثم من وجه آخر عن ابن عباس أن إدريس كان خياطا فكان لا يغرز إبرة إلا قال سبحان الله فكان يمسي حين يمسي وليس في الأرض أحد أفضل عملا منه وذكر بقيته كالذي قبله أو نحوه وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ورفعناه مكانا عليا قال إدريس رفع ولم يمت كما رفع عيسى وقال سفيان عن منصور عن مجاهد ورفعناه مكان عليا قال رفع إلى السماء الرابعة وقال العوفي عن ابن عباس ورفعناه مكانا عليا قال رفع إلى السماء السادسة فمات بها وهكذا قال الضحاك بن مزاحم وقال الحسن وغيره في قوله ورفعناه مكانا عليا قال الجنة قال شيخنا حفظه الله هذا هو الأقرب يعني قول الحسن الجنة أما هذه الآثار عن كعب الأحبار فلا يعتمد عليها أما داود عليه السلام فهو الذي زاده آدم من عمره عليهم صحبه الخبر لعله في الصحيح. الصحيح في زيادة آدم لداود كم سنة أربعين, أربعين سنة من عمره لما جاءه ملك الموت نعم هذه الاخبار هذا العلف صحيح هذا الخبر مثل هذا الخبر أن الله عز وجل زادة من عمر آدم هذا لا بد أن نريمان به لو أدى من الإمام الناس أدى هذه الأحاديث بعقله حديث في عذاب القبر الشجاع الأقرع وحديث الملكين المنكر ونكير وحديث الموت ومجيه على صوت كمش أملح وهذا مثل إسلام البحيري والمسمى بالشيخ ميزو محمد عبد الله نصر هؤلاء على ظلال ولهم علاقة بالرافضة لهم علاقة بالرافضة ويقال عن أحدهما أنه نصراني أصلا هو الذي يسمى إسلام بحيره يسمى جوزيف فسواء كذا وهذا فهو على خطر عظيم ولياذ بالله إنكار هذه الأحاديث إنكار هذه الأحاديث كفر وضلال ولياذ بالله إنسان يعلم أن هذا حديث الرسول وصح ويرده لمجرد أنه لا يوافق عقله أو ليوافق هواه هذا ضلاله رئيس بالله صلى الله عليه السلامة والعافية وكل فترة من الزمن تخرج هذه المدرسة الخبيثة المدرسة العقلانية التي هي المدداد للمعتزلة يخرجون علينا بأفكار وخصوصا بعد الثورات يكون الناس في ما يسمى بالحرزية ما يسمى بالحرزية فكل اللي يخرج ما في جعبته كل اللي يخرج ما عنده هل كنت تصور يوم على ناحية التسبب السلفية ويقول الحاكم مسلم لا أكفره ولكن ليس في عنقي بيعة الله وأنا لا أسمع ولا أقاله إلا من باب المصلحة هذه هذا خليط عجيب وتركيب غريب ها يعني لو خلطت الحليب مع الطبيق أهوى من هذا وشربته والله أهو من هذا هذا سيفل سيضر بطنك قد يضر بطنك هذا هذا خليط عجيب جدا كيف حاكم مسلم برا كان أنفاجر عدلا أم ظالما وليس في عنقك له بيعة وتسمع وتطيع له من باب المصلحة والمفسدة وليس وجوبا عليها من أين تهتب هذا الكلام من أين جئت به وأنت تمثل السلفية في مصر وحزبك هو السلفية أين هذه السلفية أين يتيت بالآن وإذا لم تكن تبايع عبد الفتاح السيسي فمن تبايع لابد أن تقول تبايع من إما أن يصمت كالجدار لا يتكلم وبعضهم ربما يفسر عما يخال في المقابع وبايع ياسر برهان وهذا هذه وليه ذو بالله هذه مصيبة وليه بالله وثم يبدأ ويلعب بعقول المسلمين ويعني الضعفة من الناس يقولون يا لو تقدم نصراني أو علمان أو لبرالي أنا ولا هو أفضل حتى لو عندي أخطأ أنت أخطر على الإسلام منه أنت أخطر لأنك لأنك في سورة الممثل الإسلام وتأتي بهذه الأفكار المنحرفة في الحقيقة أنت أخطر من الشخص العاصي والمذنب لأن المذنب يوم من سيتوب ومعروف أنه مذنب ومقصر في جنب الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى أما أنت صاحب لحية وتقول هذه الأفكار المنحرفة فهذا يؤدي إلى ضلال الناس يؤدي إلى ضلال الناس بسبب هذه الأفكار من حتى هذا الأمر تشرف في عملة الناس اليوم بالناس يقول بهذا المعتقد اليوم ولياذ بالله نعم نعم صاحب نعم نعم نعم, نعم. ما ذكر معنى المحبة ذكر بالقيم في مذاج السالكين آآ ذكر آآ أنواع المحبة وذكرنا علىها الخلة نعم. لأنها تتخلل القلب تتخلل محبة القلب المحبة في محبة المحبوب القلب نعم نعم نعم استناده قبض في السماء الرابعه الذي موفي هذا في البخاري في السماء الرابعه وقت ليله في السماء الرابعه هذا في الصحيح عند البخاري في الصحيحه اما انه في السماء الرابعه فهذا منكر قبض في الأرض كسائر البشر نعم قال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا ورتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا قال المشنف رحمه الله يقول تعالى هؤلاء النبيون وليس المراد هؤلاء المذكورين في هذه السورة فقط بل جنس الأنبياء عليهم السلام استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم الآية قال السدي أبن جرير رحمه الله فالذي عنا به من ذرية آدم إدريس والذي عنا به من ذرية نعم قال أعد الذي عنا به ماذا أعد من نوت يقول تعالى هؤلاء النبيون نعم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 وأنه جده والقول الثاني أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل وعلى هذا يكون ممن جاء بعد موسى عليه الصلاة والسلام والذي عنا به من ذرية من حملنا مع نوح إبراهيم والذي عنا به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل والذي عنا به من ذرية إسرائيل موسى وهارون وزكريا ويحيا وعيسى ابن مريم قال ابن جريل ولذلك فرق أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم, وإن كان يجمع جميعهم آدم لأن فيهم من ليس من ولدي من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس هذا على أحد القولين كما تقدم قوله هذا لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس هذا على أحد القولين كما سبق نعم فإنه جد نوح قال الحافظ قلت هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسى بنوح عليهما السلام وهذا, وهذا هو اختيار البخاري قال شيخنا هذا هو اختيار البخاري أو هذا اختيار البخاري رحمه الله أن إزريس هو جد نوح عليهما السلام وهذا قول والقول الثاني لا لأنه من, من أنبياء بني إسرائيل وأنه جد نوع أما حديث الإسراء فذل على أنه من بني إسرائيل لأنه رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فلو كان من عمود النسب لقال الابن الصالح فدل على ان ادريسا اخ النبي صلى الله عليه وسلم مثل موسى وعيسى ويوسف فانهم قالوا مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح وهذا دليل على أنهم من أنبياء بني إسرائيل وأن إدريسا ليس في سلسلة عمول النسب وبعض العلماء كالحافظ ابن كثير وابن جرير والبخاري اختاروا أنه جد نوح عليه السلام يعني قولا نوح مسألة نعم وقد قيل إنه من أنبياء بني إسرائيل أخذا من حديث الإسراء حيث قال في سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ولم يقل والولد الصالح كما قال آدم وإبراهيم وعليهما السلام نعم. كما نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس قال أنباء بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن عبد الله ابن محمد أن إدريس أقدم, أقدم من نوحه عبد الله ابن محمد الشعب هكذا عبد الله بن عاموس الشعب عندكم جميع عبد الله بن محمد فيه نسخ عبد الله بن عمر وفيه نسخ عبد الله بن عمر أما عبد الله بن عمر فيكان يأخذ أخذ الزاملتين يوم لي عن أهل الكتاب نعم فيه نسخ عبد الله بن عمر نسخ عبد الله بن عمر نسخ عبد الله بن محمد نعم وesch 쓰는 كل حال ضعيف فيه عبد الله بن هيعة وفيه يزيد بن أبي حبيب مدلس وقد عان vessels هنا أن إدريس أقدم من نوح بعثه الله إلى قومه فأمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله ويعملوا ما شاءوا فأبوا فأهلكهم الله عز وجل ومما يؤيد أن المراد بهذه الآية جنس الأنبياء أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه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 ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم إلى أن قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين, هو إلا للعالمين وقال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وفي صيح البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس أفي صاد سجد قال نعم ثم تلى هذه الآية أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فنبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم قال وهو منهم يعني داود وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أي إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه, ودلائل حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم خضوعاً أي إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم خضوعاً واستكانة وحمداً وشكراً على ما هم فيه من النعم العظيمة والبقي جمع باك فلهذا نعم. فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهلا اقتداءا بهم واتباعا لمنوالهم نعم قال شيخنا سلم الله وحفظه هذه السجدة يعني التي هنا في سورة مريم متفق عليها ولا شك وسجود التلاوة, التلاوة مستحب وليس واجبا واختلف العلماء في عدد سجدات القرآن فمنهم من قال أربع عشرة ومنهم من قال خمس وسجدة سورة صاد مستحبة كما في البخارية ابن عباس رضي الله عنهما أنها أن ليست من عزائم السجود كذلك ابن عباس وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها انتهى الكلام يعني يا قول الله عز وجل فخر راكعا وأناب الصواب أنها سجدة في بعض المصاحف يكتبون سجدة لعلها لغير مالك في مصاحف الإخوة المغاربة سجدة لغير مالك مالك ليسجد فيها يكتبونها كذلك الصواب أنها سجدة سجدة فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كما في عيث بن عباس عند البخار في الصحيح فالصواب أنها خمسة عشرة سجدة وبعض العلماء يرى أنها أربعة عشر باستثناء سجد الصاد وبعض يتكلف السجدة الثانية في سورة الحج وأن الحج فيه سجدة واحدة ليس سجدتان ليس سجدتان ليس سجدتان لا. هذا اجتهاد من العلماء وصاب أنها خمسة عشر سجدة لا. قال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر قال قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة مريم فسجد وقال هذا السجود فإن البكي يريد البكاء <تصفيق> رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وسقط من روايته ذكر أبي معمر فيما رأيت والله أعلم نعم يعني في رواية ابن جرير سقط ذكر أبي معمر وهو عند ابن أبي حاتم والصاب إثبته قال شيخنا حفظه الله هذه الآية فيها أن الأنبياء يدخلون في الدرجة الأولى ممن أنعم الله عليهم وأتبعهم من الصديقين والشهداء والصالحين يدخلون في ذلك أيضا والصالحون طبقات علىهم المقربون السابقون المقربون كما قال الله السابقون السابقون أولئك المقربون ثم أصحاب اليمين ثم الظالمون لأنفسهم الذين أنعم الله عليهم بالإيمان والتوحيد لكنهم ارتفبوا بعض المعاصي وقصروا في بعض الواجبات إذن أعلى الناس درجاء الأنبياء والمرسلون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون والصالحون درجات السابقون المقربون وبعد ذلك أصحاب اليمين ثم الظالموا أنفسهم ببعض الذنوب العاصي والتقسير في بعض الواجبات من أهل التوحيد هذه أقسام الناس المؤمنين والمسلمين نعم نعم كله كله وليه الص بعد الأنبياء نعم بعد الأنبياء من أول والصالحون طبقات طيب لا بأس سنعيده كله إن شاء الله هذه الآية فيها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 أعلاهم المكرر السابقون المكررون ثم أصحاب اليمين ثم الظالمون لأنفسهم الذين أنعنوا الله عليهم بالإيمان والتوحيد لكنهم ارتكبوا بعض المعاصي عليكم سبحانه في الواجبات طيب لعلنا نقف عند هذا القدر وفقنا الله وإياكم ما يحبه وارضاه وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم إسماعيل ابن إبراهيم طبعا إسماعيل ابن إبراهيم لكل مشهور من أقوى العلماء أن الرسول هو من نزل معه كتاب وأتى بشرع جديد لقوم والنبي أمور تبليغ شرع نبي ورسول قبله فما توجي أن إسماعيل رسولا نبيا ولم ينزل عليه كتاب ومن قال أنه لم ينزل عليه كتاب يعني القول الله أعلم إذا عليه كتاب ولم ينزل كتاب الله أعلم الله أعلم نعم نعم الأصل لا أحنا الله هل كل الأنبياء أخبرنا بهم الخمسة وعشرين نبي هولا منع له وإلا في بني إسرائيل كثير أنبياء كثر جدا أكثر من هذا العلد ولكن الذين أطلعنا الله عليهم خمسة وعشرين نبيا في القرآن نعم إما أن يكون كتاب مجدد للنبي الذي بعده أو كتاب لقوم آخرين غير النبي فيكون رسولا وهذا من, من أوجه التفريق بين النبي والرسول وكثير من العلم يقول الرسول من جاءه يعني النبي أمر بالتبليغ وأما الرسول أمر بالتبليغ والأقرب هذا وإن كان أيضا غير سالم من, من من النقد أن الرسول من جاءه كتاب لقوم جدد اما النبي فيجدد دعوه النبي الذي قبله نعم وقال هذا لا يستر ايضا في بعض المواطن ينتقد نعم النبي والذي لا ياتي بشريعه جديده فاجل نعم لا. على القول ادم على بنبوة ادم يعني عليه السلام نعم على هذا وهذا من على هذا القول هذا من من على هذا القول أن آدم نبي وليس رسولا نعم نعم